لآن ل ا ر موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه ي ارجو الاعمال وجاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل, فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه ا ل ر ح م ة أ ن ه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب, ثم تاب من بعده و أ ص ل ح ف أ ن ه غفور رحيم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 و م ا ت س ق من و ر ق ة إلا ي ع ل م ه ا و ل ا ح ب ة ف ي ظ ل م ا ل أ ر ض و ل الاسلاميه رطب و ي ا ب إ في كتاب ب ن و و ا ل ذ ي ي ت و ف ا ب ا ل ل ي ويعلم ل م ا ج ر ح ت ب ا ل ن ه ر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 وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به أ ن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين دينهم ا ل ذ ي ن أ ب س ل و اندعو بما كسبوا لهم شراب لهم م حميم وعذاب أليم, وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وعذاب كانوا أ قل ن ا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أ ع ق ا ب ن ا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 و َ أ َ ن اقيموا ِ ا ل ص َّ ل َ ا ة َ واتقوه ََُُّ وهو ََُ الذي َِّ اليه َِْ تحشرون ََُُْ وهو ََُ الذي َِّ خلق َََ السماوات َََِّ والارض َْ أ َْ بالحق َِّْ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده, عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم, الحكيم الخبير